كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مره. ككم كأين وكذا وينتصب تميز ذين أو به من تصب